أحبائي المباركين سلام إلى كل الأحباء الأدمينس اليوزرس مسلمين مسيحيين يهود لا دينيين من كل لسان وشعب وأمة نرحب بكل الأحباء سلام الرب الذي يفوق كل عقل يحفظ أرواحكم وأنفسكم وأجسادكم في شخصه العظيم القدوس له كل المجد شكرا أختي المحبة شكرا أخونا البرنس شكرا أخونا هولي بايبل الرب يبارك حياتكم ونستكمل بنعمة الرب يسوع المسيح كما بدأنا في مرات سابقة في يوحنى 15 يريد نفتح الكتاب المقدس بحب دايماً لو فتحنا الكتاب الآيات ما حتنسوها بسهولة الآيات صعب أنكم تنسوها لأنه بتشوفها مكانة فين اطلع و يا اطلع و يا أستاذ سام عشان تشوف كل اللي في الغرفة فبرحب بكم جميعا أحبائي ونبدأ موضوعنا اليوم أهلا أختنا المباركة الأستاذ النجلاء رب يبارك حياتك وسعداء انك موجودة معنا اليوم ياريت الناس اللي بيحطوا الآيات على التكست كمان وبيساعدوني ياريت نشترك مع بعض فلنكون محصورين جميعا في روح المسيح الروح القدس سأقرأ الجزئية التي كنا بدأنا بها المرة السابقة أنا الكرمة الحقيقية وأبي الكرام كل غصن في لا يأتي بثمر ينزعه وكل ما يأتي بثمر ينقيه ليأتي بثمر أكثر أنتم الآن أنقيا لسبب الكلام الذي كلمتكم به ثبتوا فيي وأنا فيكم كما أن الغصن لا يقدر أن يأتي بثمر من ذاته إن لم يثبت في الكرمة كذلك أنتم أيضا إن لم تثبتوا فيي أنا الكرمة وأنتم الأغصان الذي يثبت فيا وأنا فيه هذا يأتي بثمر كثير لأنكم بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيئا والمجد للمسيح دائما أبديا أمين حسب الوقت بتاعنا هنشوف إحنا ممكن الوقت يخدمنا إلى أي آية من الآيات ونقف عندها حتى نستكمل في المرات القادمة بنعمة الرب يسوع المسيح كنا وقفنا عند الآية ثلاثة والآن الآية أربعة اثبتوا فيي وأنا فيكم الثبات ثبات مشترك نثبت نحن في المسيح والنتيجة أنا فيكم هو فينا الإله هو فينا السيد هو فينا عرش النعمة نحن هياكل لروح الله وروح الله ساكن فينا الرب الإله لا ينكر نفسه لأن الرب الإله بطبيعته إله أمين وصادق في كل وعوده ومنحنا هذه النعمة ولكن الدور يكون علينا اثبتوا فيا. الأمر ليس مجرد كلام أن نقول نعم يا رب نحن سابتين فيك ولكن الأمر يحتاج إلى أن نخضع لعمل روح الله القدوس تعالوا مع بعض نشوف لو سمحت أعمال الرسل افتحوا معايا كذا لو سمحتوا أعمال الرسل والأصحاح الخامس لأن هناك نجد تعليم غاية في الأهمية وأريد اليوم وأنا أولكم أن نستفيد من هذا التعليم خمسة اثنين وثلاثين يردنا حبط الآية دي أعمال الرسل خمسة اثنين وثلاثين اسمعوا ما الذي يقوله الوحي الإلهي ونحن شهود له بهذه الأمور والروح القدس أيضا الذي أعطاه الله للذين يطيعونه الروح القدس الذي أعطاه الله أعطاه الله بمعنى أصبح فعالا أصبح عاملا أصبح مسمرا لكن في من لاحظوا آخر كلمة للذين ايه يتكلمون للذين يطيعونه يعني حينما تطلب أن تثبت في الرب لا بد أن تضع نفسك في مركز طاعة روح الله حينما تريد أن تنمو في النعمة حينما تريد أن تثبت في المسيح حينما تريد أن تتعمق في معرفة المسيح حينما يكون هذا طلبك وهذه صلاتك عليك أن تضع في الاعتبار أن الأمر خاص بالطاعة لوصية الرب وعلشان كده ده تعليق للأحباء الذين يعتقدون أن المسيحية هي تساوي أن تطرح بخطاياك على المسيح وعش كما تريد عش كما يحلو لك افعل الخطيئة بكل بكل أشكالها وأبعادها ولا مشكلة فعندك مصلوب اطرح على المصلوب خطاياك وأنت ستنجو لا محل هذا الكلام لا علاقة له بالمسيحية المسيح له كل المجد وقف وقال للجموع إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون إن لم تتوبوا جميعكم كذلك تهلكون هلاك فمن لم يعرف المسيح لا يستطيع أن يفهم وصايا المسيح لا يستطيع أن يعيش وصايا المسيح إذن حينما نتكلم عن السبات الذي نادى به شخص الرب يسوع المسيح اثبتوا فيا وأنا فيكم أول شيء نريد أن نلفت النظر له أن نكون في طاعة روح المسيح والنتيجة النتيجة أول الكلمات الموجودة في الآية حطنا أول كلمتين ممكن لو سمحتوا حطوا أول كلمتين في أعمال خمسة اثنين وثلاثين أول كلمتين إيه نحن شهود نحن شهود وأنا واثق النهاردة لو سألتكم مين فيكم يحب يكون شاهد عن عمل الله في حياته شاهد للمسيح يشهد بما فعل الرب في حياته وفي حيات المخدومين أنا أثق أن عدد كبير مننا سيقول أنا أريد أنا أريد أن أكون من هؤلاء الشهود والشاهد يا إخوة لا بد أن يعاين لا بد ان يرى الشاهد لا بد انه يرى وانتم هتشوفوا تلاحم الايات مع بعضها البعض لاحظوا تلاحم الايات ونحن شهود انت تشهد ازاي ازاي تشهد ان لم تثبت في المسيح ويثبت المسيح فيك ثم نعود للآيات بتاعه الاسبوع اللي فات فاكرين الايه 3 من يحنى الآن أنتم أنقياء بسبب الكلام الذي كلمتكم به نحن أنقياء وبعدين رحنا للموعز على الجبل طوبة لأنقياء القلب لأنهم لأنهم إيه يعاينون الله شفتوا الآيات عبارة عن لحمة واحدة فكرة واحدة طوبة ده كلام المسيح في الموعز على الجبل خلونا نجمع الآيات دي بس أنا عايز منكم شوية شوي التركيز لو سمحت يقول لسان الحياة المسيح طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعاينون الله حتى تعاين الله لا بد أن تكون نقي القلب كيف أكون نقي القلب المسيح له كل المجد في الآية ثلاثة من موضوع دراستنا اليوم الآن أنتم أنقياء بسبب الكلام الذي كلمتكم به إثبتوا فيي وأنا فيكم وحتى نثبت لا بد أن نكون في مركز طاعة روح الله فإذا ما كنا في مركز طاعة روح الله نكون شهود بتشهد لأنك في مركز طاعة روح المسيح والمسيح يعمل فيك بروحه وبالتالي تستطيع أن تكون شاهد بما رأيت وما سمعت في حياتك عن المسيح اللي فهم الفكرة دي يكتب لي واحد اللي فهم الفكرة دي يكتب لي واحد لو سمحت نشكر الله فكرة رائعة جدا إنه إن كنا نريد أن نكون شهود نكون في مركز طاعة روح المسيح وبالتالي نثبت في المسيح وبالتالي نرى الرف في حياتنا فتكون شهادتنا شهادة من رأى ومن سمع كما قال القديس يحنى في رسالته تعالوا نشوفوا رسالة القديس يحنى هو يتكلم عن الجزئية دي حطونا كذا الآيات من رسالة يحنى الأولى الأصحاح الأول ونبدأ من الآية الأولى الذي كان من البدء الذي سمعناه الذي رأيناه بعيوننا الذي شاهدناه ولمسته أيدينا من جهة كلمة فإن الحياة أظهرت وقد رأينا ونشهد ونخبركم بالحياة الأبدية التي كانت عند الآب وأظهرت لنا شايفين ترتيب الكلام يا أخوة؟ معلش أنا حابب أعيد الكلام ده تاني حابب أعيد الآيات القوية دي مرة تانية ولو سمحت تأملوا في هذه الكلمات تأملوا في قوة الكلمة تأملوا في دقة التعابير الذي كان من البدء أي المسيح الذي سمعناه الذي رأيناه بعيوننا الذي شاهدناه ولمسته أيدينا من جهة كلمة الحياة فإن الحياة أظهرت الذي هو المسيح طبعا وقد رأينا ونشهد ونخبركم بالحياة الأبدية التي كانت عند الآب وأظهرت لنا الذي رأيناه وسمعناه نخبركم به لكي يكون لكم أيضا شركة معنا وأما شركتنا, شركتنا نحن فهي مع الآب ومع ابنه يسوع المسيح ونكتب إليكم هذا لكي يكون فرحكم كاملا كلام رائع كلام قوي وكلام يعطي فعلا حياة الحياة الأبدية الذي هو المسيح أظهر لنا المسيح أظهر لنا وما رأيناه وما سمعناه نخبركم به ولا يمكن لخادم أن لا تكون له هذه العلاقة الحية العلاقة الشخصية بالمسيح ويستطيع أن يخبر الآخرين عن المسيح لا يمكن لا تستطيع ستكون ما سيكون ما تقول مجرد معلومات عن المسيح ولكن الخادم لا يقدم معلومات عن المسيح وإنما الخادم يقدم المسيح أخوة. الخادم لا يقدم معلومات عن المسيح إنما الخادم يقدم المسيح له كل المجد فنحن لا نقدم تعاليم وإنما نقدم شخص شخص المسيح الذي هو الحياة في أصلها ونبعها وفي ذاتها الحياة الأبدية شايفين الكتاب سمى المسيح إيه؟ سمى المسيح مش بس الحياة سماه الحياة الأبدية فإذا حتى نكون شهود لا بد أن يكون لنا هذا العمق الروحي بروح المسيح في معرفة شخص المسيح له كل المجد نحن شهود بهذه الأمور والروح القدس أيضا الذي أعطاه الله للذين يطيعونه إذن لا بد أن نكون في مركز طاعة روح المسيح حتى نحيا نثبت في المسيح ويثبت المسيح فينا ننتقل إلى جزئية أخرى في يوحنى 15 يقول المسيح أنا الكرمة وأنتم الأخصان ودي حقيقة هامة جدا في حياة المؤمنين أحياناً كخدام وأنا أتكلم الآن مع الخدام بصورة خاصة أحياناً كخدام نريد أن نحل محل الكرمة اسمعوني جيداً أيها الأحباء أحباء الخدام الذين سمحتم لي أن أتكلم وأنا أصغركم اسمعوني جيداً أحياناً نحاول أن نحل محل الكرمة ويكون تعاملنا مع المخدومين وكأننا الكرمة وهم الأغصان وكثير من الأحباء الخدام في التاريخ سقطوا في هذه الفكرة كثير من الأحباء جعلوا المخدوم يرتبط بهم وكأنهم هم الكرمة والمخدومين الأغصان بحيث أن الخادم لو سقط يسقط أيضا معه المخدومون أيضا لا يا أحبة الرب المسيح هنا يقرر حقيقة أنا الكرمة الحقيقية مش حد تاني على الاطلاق. طيب وإحنا أي يا رب انت غصن انت غصن في هذه الكرمة الذي هو أنا وخلوا بالكم الغصن الكبير بيتحول لفرع كبير وهو أيضا يحمل أغصان تستطيع أن تكون فرعا كبيرا تحمل أغصان وتحمل سمار ولكنك لا يمكن أن تكون كرمة لا يمكن ولا يجب أن يكون هذا الفكر فينا نحن ننتمي إلى كرمة واحدة إلى كرمة هو شخص المسيح له كل المجد نحن مزرعين في هذا الكرمة الحياة المسيح منه نستقل حياة ثم يقرر المسيح قرار هام جدا بما أننا خلوا بالكم الأغصان المغروسين في هذه الكرمة فيقرر المسيح هنا ويقول لأنكم وكأن لي لم النتيجة أو التعليل, التعليل لأنكم بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيئا لأنكم بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيئا هذا القرار أو هذا الاقرار من المسيح هو اقرار غاية في الأهمية لأنكم بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيئا جاء أُناس بعد المسيح والدعو انهم شيئا وازاغوا وراءهم جمعا غفيرا وهلكوا وأهلكوا وضلوا وأضلوا واعتقدوا انهم يستطيعوا ان يكونوا كرمة واعتقدوا انهم يستطيعوا ان يخلصوا واعتقدوا انهم يستطيعوا ان يجزبوا اناس لهم لمجرد انه يدعي النبوة مثلا ولكنهم هلكوا وأهلك الذين اتبعوهم أيضا المسيح يقول بدوني لا تستطيع لا تقدرون أن تفعلوا شيئا فما بالكم الذين رفضوا المسيح أساسا هؤلاء فقدوا الحياة الأبدية هؤلاء ضاعوا وأضاعوا الآخرين أيضا معهم نعود إلى موضوعنا يوحن خمستاشر لأنكم بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيئا الآية ستة إن كان أحد لا يثبت فيي يطرح خارجا كالغصن فيجف ويجمعونه ويطرحونه في النار فيحترق كلام مؤسف وكلام خطير جدا إن كان أحد لا يثبت فيه الكلام أوجهه إلى أي شخص يعتقد أنه يعرف المسيح ولكنه لا يثبت غير ثابت في المسيح أوجه له هذا الكلام إن كان مسيحي اسمي إن كان مسلم إن كان يهودي إن كان بلا دين أوجه له كلمات المسيح الآن الرب يسوع المسيح يقول إن كان أحد لا يثبت في يطرح خارجا كالغصن فيجف يجف ويجمعونه ويطرحونه في النار سبعة إن ثبتتم فيها وثبتا كلامي فيكم تطلبون ما تريدون فيكون لكم تعالوا مع بعض نقف عند الحتة دي. مين فينا بيصلي وعنده احتياجات ولكنه لا يستجاب كلنا تقريبا لنا احتياجات كلنا لنا طلبات كلنا نرفع طلباتنا كلنا أحيانا يتأخر الرف في استجابته لن نقول أن هذا هو السبب الوحيد ولكن ركزوا في كلامي من ضمن الأسباب التي تجعل الاستجابة متأخرة وأكرر لأن عدم الاستجابة له أسباب كثيرة جدا لكن أكرر كلامي مرة أخرى وأقول ضمن الأسباب التي تجعل الاستجابة متأخرة هذه الآية أيضا يقول المسيح له كل المجد إن ثبتتم فيي وثبت كلامي فيكم تطلبون ما تريدون فيكون لكم طبعا ما تريدون وفق مشيئة الله ما تريدون وفق صلاح الله وفق صلاحه وفق طبيعته لا يمكن أن الإنسان إن يطلب شر ويقول لماذا لا يستجيب الرب ولكن صد. كل مصالحة تكون لكم طالما أنتم دوعد من المسيح بالمناسبة إن سبتتم فيي وسبت كلامي فيكم تطلبون ما تريدون ما تريدون فيكون لكم وأحيانا يتأخر الرف في الاستجابة ونتزمر ونستغرب ونستعجب عارفين لي يا إخوة لان المسيح بيقول لنا مش عايزك تتعامل معايا وكاني واحد بيسدد لك طلباته بس يا رب انا عاوز يا رب انا عاوز يا رب انا عاوز وانا ادي لك وانت حياتك بعيده انا عايزك تثبت فيا انا علمتك في الموعظه على الجبل اطلبوا اولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم فلما تثبت فيا وأثبت أنا فيك اسمعوا الكلام هذه كلها تزاد لكم تاني حربط الآيتين دول مع بعض اطلبوا اولا ملكوت الله وبره وهذه كلها أنا هدها لك حطونا الآية دي اطلبوا أولا ملكوت الله وبره والأشياء الباقي دي أنا هدها لك طيب لو طلبت ملكوت الله وبره معناه ايه اثبتوا فيي وأنا فيكم يعني انت سابت في المسيح وبالتالي كل ما تطلبونه كل ما تطلبونه في الصلاة يكون لكم فهمت الرب يا اخوة اطلبوا اولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم حد هالك من غير ما تطلب ومن غير ما تسأل طيب في الآية هنا في الآية دية إن سبتتم في وثبت كلامي فيكم حتة دي أطلبوا أولا ملكوة الله وبره وبعد كده إيه في في في في في فيكون كل ما تطلبونه إن سبت كلامي فيكم تطلبون ما تريدون فيكون لكم تطلبون يكون لكم لكن المهم أول إثبت فيه خلونا يا إخوة لا نتعامل مع الله بناء على أنه إله بس إحنا منطلب مننا رب وعليه يدينا وعليه أنه يدينا مش عاوزين نتعامل مع الإله كأنه إله يسدد احتياجاتنا وبس لا تعاملنا مع الإله على أساس أنه الحبيب الأول الأب الحنون الصديق الألزق من الأخ دا تعاملنا مع الرب الإله أيوة مش إله طلباته بس ادينا ادينا لا هو عاوز يدخلنا إلى العمق فكلمتي للبعض فينا اليوم إن كان عندك طلب متأخر أرجوك النهاردة اركع قدام الرب وقل له يا سيد إن كان تأخر هذا الاحتياج أو هذا الطلب هناك شائبة في حياتي أو هناك أمر روحي فيه تقصير في حياتي أرجوك ارشدني إلى هذا الأمر وعمل فيا بروحك القدوس وغير فيي هذه الشائبة واجعلني أحيا كصلاحك لأني أريد أن أحيا وفق رضاك أحيانا عدم الاستجابة يكون إشارة من الرب إلى أن هناك مرض روحي في الحياة يجب أن الإنسان ينتبه له ويتعامل معنا الرب أحيانا بعدم الاستجابة إلى أن يلفت انظارنا إلى هذا الخلل أحيانا يحاول الرب أن يلفت انظارنا. بعدم الاستجابة إلى أن هناك خلل في حياتنا الروحية أريدك أن تنتبه له وبالتالي أنا عاوزك تفكر ليه أنا مش مستجيب ما أنا إله حي ليه مش عاوز أستجيب فأرجوك صلي قل له يا رب ارشدني إلى هذا الخلل اعطني نعمة لأعرف ما الخلل الذي في حياتي حتى تصلح بروحك القدوس وحتى تكون حياتي وفق رضاك لأن الرب يا إخوة لا يريد منا أن نحيا وإحنا متزمرين وإحنا محتاجين وإحنا مش فهمين الرب دائما يريدنا أن نفهم وأن نعي ولذلك لام التلاميذ مرات عديدة جدا وقال لهم إلى الآن لا تفهمون فالمسيح يحترم أفهامنا التي خلقها لنا ثم ماذا بعد هذا في الآية رقم اطناشر هذه هي وصيتي أن تحبوا بعضكم بعضا كما أحببتكم هذه هي وصيتي أن تحبوا بعضكم بعضا كان المسيح ممكن يقول كذا وخلص كان ممكن المسيح يقول الوصية كذا أحب بعضكم بعضا ومفهومة لكن الرب يسوع لم يتوقف عند المحبة ولكن طلب منا المحبة البازلة التي قدمها هو عارفين؟ المسيح طبعا رائع وعظيم في كل شيء من ضمن عظمة المسيح عارفين يعني, يعني مسيحنا الرائع مسيح الزمان مسيح الدهور والأجيال لما طلب منا شيء هو نفزه طلب منا أن نحب بعضنا بعضا كما أحببتكم مش أطلب منك تعمل حاجة بس أنا عندي رخصة مش أطلب منك أنك أنت تصلي بس أنا لا مش أطلب منك الالتزام بشريعة معينة بس أنا فوق الشريعة ما ينفعش روعت المسيح هنا أعطانا ذاته مثالا وقدوة فحينما قال أحبوا بعضكم بعضا كانت وصية كافية بصراحة لا المسيح لم يفعل ذلك ولكن أراد أن نلتفت إلى مستوى المحبة ما ممكن واحد يقول أنا بسلم على فلانه يعني أنا بحبه واحد تاني يفتكر مستوى المحبة أنه تعطي الآخر أشياء محتاج لها هذا مستوى من المحبة واحد تاني يفتكر أن مستوى المحبة أنك تقف مع الآخرين في ضيقاتهم كلها مستويات من المحبة لكن المسيح لم يقف عند هذه المستويات أبدا وإنما المسيح له كل المجد وضع مقياسا للمحبة التي أوصانا بها ما هو المستوى؟ إنه مستوى الإله هذه هي وصيتي أن تحبوا بعضكم بعضا كما خلوا بالكم من كلمة كما كما أحببتكم كما أحببتكم هل في حد فيكم خلي باله من كلمة كما أعتقد كلنا مخلين بالنا اللي واخد باله من كلمة كما يكتب لي سبع لو سمحته المسيح له كل المجد كان يمكن أن يقول أحب بعضكم بعضا خلاص انتهى الموضوع المحبة أن نحب بعضنا بعضا بس هو عارف هو عارف إن كل واحد له مستوى خاص في ذهنه للمحبة هنتكلم عن إنه صعب ولا سهل دلوقتي على طول في نفس الحتة دي سنعايزكم تركزوا معايا المسيح إله أرواح كل البشر هو يعرف جيدا أن لكل واحد فينا فكر خاص وسيقنن المحبة على هواه ولهذا فالمسيح لم يقل فقط احب بعضكم بعضا وسكت فاهمين يا اخوة لان كل واحد فينا حيفتكر طي الله انا بحب فلان خلاص انتهى الموضوع انا بحبه لا يا عزيزي ده مستوى المحبة اللي انت بتفكر فيه انما المسيح حط مقياس للمحبة كما احببتكم يا كما أحببتكم أنتم مستغربين بس أنا شاكر السناتة اللي حطت الآية دي من العهد القديم أحب قريبك كنفسك وهي دي كانت وصية سهلة إنك تحب الآخر كنفسك هل دي كان وصية سهلة تطبيقة وصية صعبة إنك تحب الآخر كما تحب نفسك لكن المسيح بشريعة الكمال قدم ما هو أكثر من ذلك ليس فقط أن تحب الآخر كنفسك ولكن أن تضحي أيضا من أجله وتعالوا نشوف شوفوا الآية اللي بعد كده عشان نرجع ونشوف هل ده صعب ولا لا هذه هي وصيتي أن تحبوا بعضكم بعضا كما أحببتكم في الآية 13 ليس لأحد حب أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه أنتم أحبائي إن فعلتم ما أوصيكم به مين عاوز يسمع من المسيح انه المسيح يقول له انت حبيبي انا اول واحد انا بكتب سبعة هو مين اللي يحب يسمع من المسيح كل يوم كده في ودنه ويقول له انت حبيبي اهو ده الكتاب المقدس يا اخوة ده مش كلامي انا تعالوا نقرأ الايات تاني بيقول كده هذه هي وصية أن تحبوا بعضكم بعضكم حب أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه أنتم أحبائي إن شرط شرط إن فعلتم ما أوصيكم به لو حبيت الناس كل الناس هقول لك يا حبيبي لو حبيت الناس كل الناس هقول لك يا حبيبي وعلشان تحب الناس في مستوى للمحبة المستوى ده محبتي انا وانا عملت ايه انا بزلت ذاتي من اجلكم نخلي الاية 15 لحد ما نشوف هل المحبة دي صعبة ولا مش صعبة المسيح في الأصحاح هنا قرر ايه في الآية رقم رقم 5 قرر ايه المسيح في الآية رقم 5 المسيح قرر لأنكم بدوني لا تقدرون ان تفعلوا شيئا يعني قبل المسيح ما يقول لنا حبوا الآخرين زي ما أنا حبيتكم نبهنا قبل الكلام ده وقال لنا بس خلوا بالكم بدوني لا تقدرونا أن تفعلوا شيئا حنربط الكلام ده مع آية تاني هامة جدا عشان تتحل أكتر يا أستاذ رافت الإنسان لما بيتولد الإنسان لما بيتولد ما فيش حد بيعلم ويحب أخوه ازاي ما حد بيعلم ويحب أمه ازاي أو يحب أبوه ازاي أو يحب أقرباؤه لأن دي محبة غريزية وبتنشأ في الإنسان بالغريزة وبحياته مع هؤلاء الناس تنمو فيه هذه المحبة دون عناء يعني لا يبزل فيها مجهود خلاص متفقين لا يبزل مجهودا في محبته لأمه وأبيه وأخيه وأخته ولكن أن تحب الآخر سأقدم لكم هنا آيتين أو مش آيتين موقعين من الكتاب المقدس محبتك للآخر يا عزيزي اللي مركز معايا كده يكتب لسابعة أنا عايزكم تركزوا في الحتة دي بالذات الحتة دي بالذات عايزكم تركزوا فيها ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز محبتك لأبوك محبتك لأمك محبتك لأخوك وأختك دي محبة مشاعر دي محبة تعتمد على المشاعر الإنسانية على الغريزة بتاعتك على مشاعرك على طبيعتك لكن المحبة للآخر للأعداء للآخرين البعيدين لكل الناس هي محبة لا علاقة لها بالمشاعر هي محبة مسكوبة من المسيح من روح المسيح في قلوبنا والدليل حطوا لنا رسالة روميا خمسة خمسة لو سمحت رمية خمسة خمسة في رمية خمسة خمسة يقول والرجاء لا يخزى لأن محبة الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا تاني والرجاء لا يخزى لأن محبة الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا أحيب أديكم خبرية حلوة يا إخوة الرب أن هذه المحبة لا تعتمد على المشاعر هذه المحبة لا علاقة لها بمشاعرك هذه المحبة تعتمد جملة وتفصيلا على سباتك في المسيح وسبات المسيح فيك وبالتالي هي محبة انسكبت في قلبك بالروح القدس اعتمادا كليا على روح المسيح الذي فيك انت ملكش فضل فيها لانها لا تعتمد على مشاعرك وبالتالي حينما المسيح قال احبوا اعداءكم نحبهم بمحبة روح المسيح الروح القدس الذي فينا نحب الآخرين لأن القادر فقط أن يحب كل الناس هو المسيح وبالتالي وبالتالي إن كان المسيح سابت فيك فستحب كل الناس بمحبة المسيح وليس بمحبتك ليس بمشاعرك إذن عودا عود على بدء ركزوا معايا ركزوا معايا حينما المسيح قال أحب أعداءكم حينما المسيح الآن في هذا النص الذي قرأناه معا طالبنا بأن نحب الآخرين وأن نبزل حياتنا من أجلهم لم يكن يتكلم عن محبة مشاعر أبدا وإنما كان يتكلم عن محبة المسيح التي سكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا ولكن لنا سؤال للمسيح هل كنت يا سيدي قدوى في ذلك هل يا سيدي أحببت الآخرين أيضا حتى الذين كرهوك وحتى الذين صلبوك نعم لقد أحببتهم حتى المنتهى بل وعلى الصليب طلبت الغفران من أجل صالبية أيضا وقد اقتدى بي ابني والشماس الرائع استفانوس حينما طلب أيضا الغفران للذين كانوا يرجمونه هذه المحبة أيها الأحباء لا تعتمد على المشاعر وعلشان كده من شوية لما كنتك تكتبه صعب صعب صعب بمشاعرك لا يمكن لك بمشاعرك الإنسانية أن تحب العدو لا يمكن لك بطبيعتك والمسيح لم يقصد محبتنا البشرية محبة المشاعر ولكن قصد بمحبة السبات فيه بروحه القدوس والآن سؤال للناس اللي كتبوا صعبة صعبة هل الآن بمحبة المسيح الذي فينا نستطيع أن نحب الآخرين كل الآخرين أم لا أريد إجابة على التكست إن كان نعم فاكتبوا نعم أو يس أو أي شيء لا شك أن الأمر اختلف ودعوني أعطيكم موقع آخر موقع آخر لمحبة الروح القدس موقع آخر للمحبة التي هي ليست محبة المشاعر افتحوا معي كورنسيس الأولى 13 في كورنسيس الأولى 13 نقرأ عن محبة الروح القدس وليست محبة مشاعر اسمعوا ما الذي يقوله الوحي الإلهي يقول المحبة تتأنى وترفق المحبة لا تحصد المحبة لا تتفاخر ولا تنتفخ ولا تقبح ولا تطلب مال نفسها ولا تحتد ولا تظن السوء ولا تفرح بالاسم بل تفرح بالحق خلوا بالكم من الكلام وتحتمل كل شيء وتصدق كل شيء وترجو كل شيء وتصبر على كل شيء المحبة لا تسقط أبدا من الآل دي محبة مشاعر من الذي يقول أن محبتنا البشرية لا تسقط لا يا عزيزي المحبة التي لا تسقط هي محبة روح المسيح الذي فينا المحبة التي تحتمل كل شيء وتصدق كل شيء وترجو كل شيء وتصبر على كل شيء هي فقط محبة المسيح إن سبتتم في وأنا فيكم إن سبت كلامي فيكم واضح الفكرة يا أخوة واضح المسيح كان بيتكلم عن إيه هذه المحبة أيها الأحباء لا يمكن أن تكون إلا بالروح القدس وعلشان كذا إحنا ما زلنا نواصل موضوعنا عن الروح القدس روح المسيح الأذلي والنهاردة احنا اعتقد في الحلقة السادسة حسب ما اتذكر عن عمل الروح القدس فينا اذا كنت مرة اسمع الشيخ القرضاوي وهو يتهكم في قناة الجزيرة ويقول المسيحيون عقيدتهم لا يمكن تطبيقها لأن المسيح يقول لهم أحب أعداءكم كيف نحب الأعداء لا تستطيع يا شيخ قرضاوي لا أنت ولا المسيح الطبيعي ولا أي شخص بدون المسيح أن يحب الآخرين كل الآخرين حينما تكلم المسيح عن المحبة إنما تكلم عن محبة الإله ومحبة الآخر قريبك كنفسك ما تحب أن يفعله بك الآخرون افعله أنتم أنت أيضا بهم المسيح يقرر هنا بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيئا لن تستطيع نعم هي القاعدة الزهبية القاعدة الواضحة في الكتاب المقدس بدون لا تقدرون أن تفعلوا شيئا قبل أن أنتقل من هذه الفكرة أو قبل أن أنهي موضوعي أريد أن أهنئ أهنئ المسيحية أريد أن أهني المرأة المسيحية وعايزكم تحطولي أيتين كده وربعض قبل ما أبدأ مش هطول عليكم بالمناسبة مش هطول عليكم لكن قبل أن أبدأ في الخمس دقائق الأخيرة ضعوا لي لو سمحتوا مشكورين الآيتين دول وربعات يحنى 15 13 الآية دي و معها على طول الآية أفاسوس 5 25 لأننا بنتكلم عن محبة الآخر كالنفس فأنا عاوز أهني كل الستة مسيحية هنا دلوقتي موجودة لما أقول المسيح كرم المرأة عند الدليل عند الدليل في كتابي عند الدليل اللي هو لا يحتاج إلى لي عنق النصوص أيها الرجال أحب نساءكم كما أحب المسيح أيضا الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها عايز الستات بس يحطوا وردة للمسيح الستات بس حطوا وردة للمسيح شايفين المسيح بيعلم ايه المسيح يقول ليس فقط للمؤمنين أن يحبوا المؤمنين ويبذلوا ذاتهم لاجل المؤمنين ولكن بصورة خاصة أيها الرجال أحبوا نساءكم ولو كان ساب الكلام كده وبسئ الوحي الإلهي كل راجل يحط مستوى للمحبة ما أنا بأكلها هي عايزة مني أكتر من كذا إيه ما أنا بجبلها اللبس بتاعها عايزة اكتر من كده ايه مانا ما بحبه اهو مدى مستوى من المحبة لا لا لا لا ما هواش ده المستوى المسيحي هناك مستوى للمحبة المسيحية محبة الرجل لزوجته ها هي في الوحي الالهي في كتابنا المقدس يقول الوحي الالهي ايها الرجال احبوا نساءكم كما واخدين بالكم من كلمة كما زي ما شفناها هناك اهو هنا اهو كما هنا جاك مرة تاني كما احب المسيح ايضا الكنيسة وسكت لا دا لازم يكمل ويوضح واسلم نفسه لاجلها لكي يقدسها مطهرا اياها بغسل الماء بالكلمة يبقى المحبة المطلوبة منا كمسيحيين هي محبة المسيحي للآخرين بدون استثناء محبة كاملة غير مشروطة وبأمر خاص محبة الرجل لزوجته كما أحب المسيح الكنيسة عمل إيه المسيح من أجل الكنيسة بزل ذاته لأجلها وضع ذاته على عود الصليب من أجل الكنيسة الكنيسة التي خرجت من جنب المسيح هي حواء التي خرجت من جنب آدم هي المرأة التي أعطاك إياها السيد الرب ألا يحق لنا أن نفتخر بمسيحنا العظيم ونرفع رؤوسنا في فخر تعاليم المسيح يمكن أن تطبق في كل مكان في العالم في كل مكان في العالم يحب الناس أن يطبقوا المحبة في كل مكان في العالم مش هتلاقي في يوم من الأيام حقوق الإنسان تقولك استنى استنى في ايه أصل المحبة بتاعيه تتكون ضد حقوق الإنسان ماينفعش حقوق الإنسان تركع أمام تعاليم المسيح حقوق الإنسان تنحني إجلالا وتقديرا لتعاليم المسيح ووصياه المحبة التي يفتقدها الكثير من البشر اليوم لا أريد أن أوطير عليكم أيها الأحباء ولكن لم أريد أن أترك كلمات المسيح العطرة التي يتكلم فيها عن المحبة الباذلة دون أن أهنئ المرأة المسيحية وأقول لها يا هناك يا فرحتك يا سعادتك بالمسيح الذي حفظ لك كرامتك جعل لك زوجا واحدا كما أنت امرأة واحدة جعل تعليما في كتابه أن يحبك زوجك ويبزل ذاته من أجلك ما كنت أريد أن أترك هذه الكلمات وهذا التعليم الذي يحتاجه العالم كله اليوم أحباء المباركين أشكركم جزيل الشكر من أجل محبتكم من أجل تواجدكم من أجل صلاتكم من أجلنا من أجل تشجيعكم لنا أشكر أحباء الأدمنس المباركين الذين سمحوا لي بأن أتكلم هكذا كثيرا في وجودهم أشكر محبتهم واتضاعهم بشكر الأحباء اللي بتعبوا في التسجيل إذا كان أختنا الخادمة قل دمئير أو أحباءنا الخدام في الغرفة أخ روماني والأخ فشيشة والأخ أظامينا والأخ بطرس السرياني كل الأحباء المباركين الرب يبارك حياتكم <تصفيق> بشكر الأخ روماني واهتمامه في السايت بتاع الغرفة وبشكر أه القائمين على الخدمة في الغرفة اللي بتعبوا اللي بيصهروا ولا أنسى أيضا دائما ان أذكر من أسس خدمة المحاضرات والتعليم على البالتوك أخونا is only way مرفوع دائما في صلواتنا نحن لا ننسى عمل الذين تعبوا وسهروا ونحن دخلنا على تعبهم وعلى سهرهم ربي بارك حياتك ودائما مرفوع في صلاتنا أحباء المباركين لكم من قلب يحبكم ويحترمكم كل تقدير اذكرونا دائما في صلواتكم وليلهنا كل المجد إلى الأبد أمين ثم أمين ثم أمين